يا جموع الحق توري يا جموع الحق توري إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفة الصحف فلا تشاور أحدا في قتل الأمريكان امضي على بركة الله وتذكر وعودك عند الله سبحانه وتعالى بصحبة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام القرومان حاربوا ظلماً تعبدوا الصلبانا حاربوا ظلماً كم أذاقوا قومي ظلمهم ما كم قومي ظلمهم يا جموع الحق ثوري الوغابر تحرق تحومانا اطفئوا تتين النيران تحرق تحرمانا